فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم, أغرقناهم وجعلناهم للناس آ ي ة واعتدنا للظالمين عذابا أ ل ي م ا